فَإِن يَتَرَقَّب فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَغْرِخُهُ قَالُوا لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ فَلَمَّا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 118. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين 119. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين